يا ايها الذين امنوا وان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل الاعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما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 الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار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 أفمن كان على بينه من ربه كمن زجنا له سوء عمله كمن زجنا له سوء عمله واتبعوا اهواءهم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 وأنهار من عسل مصفان ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء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 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله الله